الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الله وما لا لا الله لك في الجنة من على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى محمد كما على وعلى من يحب النجس مما بعده إن أفضل الحديث الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم شرر الأمور في معدثاتها وكل معدثة انتلع وكل بلعثين بلالة وكل بلالة النار أما بعد بلالة السلام الله يوركته إذن وانا كانت الله حقيقة المدكامة بلوغ المرام الثابت وضيح من بلوغ بن عبدالرحمن. البسام الله عليه حديث في ذهب ورحمة الله عليه والجمهور يقول لك القدران الجمهور لذلك فلاص ماجه يعني لان يرتال إمامك لذلك تعرف الجمهور عن إمامك ناميان <تصفيق> <تصفيق> لأن كل نوم من ليل أو نهار نهار يشره زاده غصب اليدين لأمون خوده لذلك أن أمون مستنقل لشودي كان لروج يعني سادة عندما أعلمه هو دست شوي إذا كان شوي له من نومه أمونه فإنه مفرد المضاعف كاكه وهو يا عم كل نوم كل كل نكرة يعني للعموم دائما أجن يعني عموم وأما قوله أي باتت يده دي دي بات. باتت. يعني خلابي شدي خلابه البعض زوري إذا نكج الدنيا يشل أين باتت؟ هو خير أغلبي، يعني خير أغلب يعني غالباً بزوري. ومتى كان الخير أغلبياً؟ أركاتك أو قيله او استثناء؟ تبوا غالبوا غالب زوربو، فهو أنت فصوليين لا مفهوم لهم. كل عاميل نادي، غالبوا غالبوا. يعني که فای به پروردگار القرآن نفرمتن، استارق و استارق دو، فاک وقت آماده هم، لو یکمی استارق نمینن، نکی نه، چون غالباً تیادوس یکی دکه، دو ندارن آیش نکی نه، بنابراین کلمه غالباً میبود، حدود مفهومی دیگر میگیم. و آخر فای به القرآن میگم ورباییم اللهی فی حجولیم منساییم اللهی داخلیم بیننا، اونا فایده یک. طبعاً رديبه هو عنك هو كان؟ هو لا هو يعني التي التي دخلتم بهن نجوا كم يعني؟ بين دخول ولذا جاء وهو قوله لم تكونوا دخلتم بهن نجوا لا عليكم علىكم. لم تقولي فاضي ولذا جاء مفهومه وقوله فإن لم تكونوا دخلتم من إذا حرم الدخول يعني دخل قيد سوامتيه الذي فيه حجوركم لاش فيه حجول يعني أوليقول فكان تعلم لاش أوليقول فكان أن قيد يغلبيه لأن أي ونيا قالوا فكان النبو شمله ويناكت ومثل هذا القيد من حديث الباقر قوله لا تقيده إنه قيد أغلبي فلا يقتضي التخصيص ما أنا عوانيك قلت في باب يعني إلا دري شوبي لزايده كانوا يزايده حكم لزايده كيف تفهم حكوم لزفهم دني ولا مفهوم لو وإذا ليس نوم الليل شرقا لوسط الجدي ثلاثة ااا ثلاثة من النومي مسلم شارط يشجوا شرق مرجنيه أبوه يتكلم بشوي سير زالن تكانتي نوم مسلم أما المشهور من نذر أحمد يا محمد رحمة الله عليه او يكلم مشهور دائماً يقدير مشهور يجلدو رأيه أو رأيه دو. عندما لا مشهور يعيش كذا على مثالك إذا جلدو رأيه رأيه شأن إيشي إذا رأيه لا يا ويكو ما هو يا تو هيس وإنما وجوب الغسل وجوب الغسل خاصة في يوم الليلي خاصة جدًا اسمه جد يا خاصة الشو لا يدي بعد يده أو الله يعجز إلا بمثلًا خاصة الشو لا شيء لا إني أحمد يعني جدًا أجرت رجه مستني خيرني بس مشوا على شو ولا يجى ولا يكاني يا شوية ذنب لا تبي جوته خاطر شو أنا رجبي أنا عارفك هو بس على شو إلا أنها من الأمور التي طليت عنها حكمتها. هذا جن من ما ماذا في الشاطئين؟ ألم تعلموا مع اعتقادنا أن أحكام الله تعالى بيته على المصارعين المنافس؟ لأن ما شمذقينا ذلك. لا نزعل خائبين بورديكا. لا تيجي شقتك. فكم كان خائبين بورديكا؟ هم يكذبون على أنفسهم. ترجموني. هذا سوء. هو إنسان. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدامت يا خمس فرميز ونأعلم أين الأساس جنوب ما إلا مجارة إنحان. مجارة إنحان. زالي للجلسل علىها أهلا جارنيها إذا كنت طيب قال لا إلا تنبوكة المحسوسه لكن هذا الشاب هو ان هذا المحسوس هو انسان يدعو الى المحسوس هو انسان يدعو الى المحسوس هو انسان يدعو الى المحسوس هو انسان يدعو الى المحسوس هو إشارة على أن المحسوس هو انسان يدعو الى المحسوس هو انسان يدعو الى هو انسان هو لا وي قد <تصفيق> تلامس مش يمكنك <تصفيق> من المدني وان مش تشين لم يتم تجهيرها كلمه او متعلقه بالنجاسه شيء بسيط ضايا ضايا قال ان رحمه الله عليه سيقول ان مجموعه يدك اليدين وملامزه الشيطان لهما قال سيدنا رزلي شيطان أمثل الحديث الذي قبله عند الشيطان يبيح على خيشومي أو البخاري وهذا التأويل المرضي نقول لو اللي قالوا لي لا والله الشيطان حبيته ورث إلا ترجعني ولعل المصنف لم يقرن الحديثين هنا إلا إشارة إلى تقارب المعنى بينهما المصنف يشأ واختلب العلماء أيضا هل لهذا الأمر معنا أم أنه تعبدي وهي أمر يا يعني أنه حادث كسف الشتك والراجح من قولي العلماء أنه معقول ويدل عليه قوله فإنه لا يدري أن يباتل يدري وممن يرى أن الأمر فيها تعبدي الكي والحنادي كواتا رجع أوي درجية لها لريعة ولا ما شو تواني لي شيء؟ لا تواني شيء معقول يعني يعني معقول بس إذا لي شيء تواني لي لا يا شو يعني شيء ولبود شيء مالك حنابي خليت رجلي شغله فينا هذيك عادي الله تعالى عنه صحابة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. إذا اللقيت تابعين وعي تابعين وعي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى. إذا أنت صحابة نخير. أذبح وخلل بين الأصابع. أصابع. وبالغ بالانشاح إلا أن تكون صالمة. أذبح يجري بجواني بشوف وخليل بين الاصابع وبالتغليل بين فنزكانة فبالغ في الاستنشاف او الاستنماله إلا أن تكون صائمه لا إلا أن تكون صايمة إلا أقل في رواية توقفوا مبنى. ااا طيب. هذا قال المصنف أحو ابن خزيمة، وقال في الترخيص اخرجه الشافعي ابن أبو داود وبن وبن غزيمة وبن صاحبي صاحبي ابن ابن ابن ابن هو صاحب ابن عثمانية فالحاكم يعني تبو صدرك أدريبه يا أخي كواب كما أقول لك يا أخي أقول بينا يقول احتمالي شو عادي إيماني هي احتمالي اسميني كبراها اسميني صغراها أقول صحيحي برغنبه وأصحاب السننة الثقربة أخبرك أنا بقول يخرجوا لبعني السنن يعني متاوضيك تسعيثيك تذنبيك للنازم مطولا مطولي بالنازم كذلك جس مصيره يكذب يا أكيد لو تي ناويه بعوين بعوين شئ السنة يا ولا جارود وحاكم المخطأ المخطأ الحديث أسفر. يعني من الإتساغ وهو الاتساع والكتمان يقول لنا ثواريد وتواريد أسر يعني أسر وخل وبالر كلها أفعال وأمر أبني على السكون برجل صحيح الآخر عند واظه اقول لا ما على طلب وقوع الشأن من المخاوف